شَاءَ وَبِهَا بَشَرُوا تَدْعُو رَبِّي أَيْنَ الْمَطَرُ ظَمَأٌ لِلأَرْضِ يُشَاقِقُهَا وَتَأَلَّمَ فِي الظَّمَأِ الْحَجَرُ أَرْضُ och med henne sköter de. De ber deras Gud varför regnet. Däcket för jorden och والغصن تعرى من ورقين وتغيب عن شجر ثمره والعشب تأخر منبته والغيث له الخلق تظر تدعو ربي أين المطر؟ ضم كل الأرواح يشاطقها وتالما في ضم الحجر والناس تراجع خالقهم. أن ينزل للخلق المطر، فالغوث الغوث يا ربي، قد أحد قبي الخلق الخطر. فأجاب الله ضرعته بغيوم راحت تنتشروا فإذا برق غطى أفقا وتطاير في سحب شرروا och med henne skapar han människor. De ber sin Gud även om واصاب الخالق به ذعرو فالحمد الحمد أيا ربي يا ربي شكرا يا